لَقُضِيَ إلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُ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 ولا أدراك به فقد لبثت فيكم عمر من قبله أَفَلَا فلا تعقلون فمن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون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 وجرين به بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظن. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحيِطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أنجاهم إذا يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم ما إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن مِنَ من السماء فاختلط به نبات الأرض اُخْتُلِقَ هَذِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس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 ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترحقهم ذله ما لهم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 يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَانَا تَعْبُدُونَ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 إلىك أفأنت تهدي العُمَّيَّ ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون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 ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِنِّي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 هو يحيي ويوميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى رحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أن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 وَمَا يَعْزُبُ joo, joo, joo, joo, فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا joo, joo, ذَلِكَ وَلَا joo, joo, joo,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 وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأٌ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامٌ وَتَذْكِرِي بَأَيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجَمِعُوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إليه ولا تنظروا.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 وَلَمَّا سَاءَ تَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ قالوا أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبريات في الأرض وتكون لكم الكبريات في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين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 اموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الالم قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعانا في سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغي وعدوا فأتبعهم فرعون وجنوده بغي وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمن Qaala aman tu anhu la ilahe illa alladhi amanet al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 مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين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 وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَرَاهُ ۖ أَنِ فَضْلُهُ يَصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا ناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل